الحمد لله الحمد لله الذي انزل الحديد وجعل فيه للناس باسا وشرع مدافعه الباغي ومن لم يرفع بالحق راسا ليرجع عن غيه او يذوق من الحزم كاسا احمد الله ربي واشكره واستعينه واستغفره امرنا الا ندع لبنيان باطل اسا ولا لزرع ضلاله غرسا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قهر خلقه جنا وانسا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله انار الله به غلسا واذهب رجسا تركنا على المحجه البيضاء فتوحيد الله شريعته واصحابه واله هم انصاره وشيعته وان رغمت انوف من ابوا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه كلما اصبح الكون وامسى صلاه وسلاما دائمين الى يوم تخشع فيه الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا اما بعد ايها المسلمون فان الامر بتقوى الله هي خير الوصايا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 حين كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجاهد لاعلاء شريعه الله وبسط كلمته في الارض وقد لقي من الاقربين والابعدين ما لقي كانت جبال اليمن تسيل برجال تنحدر لسهول الحجاز تحث خطاها للقاء النبي الخاتم لم تسقها للدين سيوف او مخافه حتوف وانما فطر صافيه وقلوب للايمان راغبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاكم اهل اليمن هم ارق افئده والين قلوبا الايمان يمان والحكمه يمانيه رواه البخاري وفي صحيح مسلم الايمان يمان والفقه يمان والحكمه يمانيه وفي العصر الاسلامي الاول كان الحجاز كمثل الطائر والشام واليمن جناحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بينهما في الفضائل والجهاد فاليمن اصل العرب ومادتهم هم اهل السكينه والوقار والفقه والاعتبار وارباب البلاغه والادب وحلول اشعار انصار الرساله وقاده الجهاد والبساله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأرض اليمن، وأخبر أنها أرض إيمان، وأثنى على أهلها بالإيمان والفقه والحكمة، ورقة الأفئدة ولين القلوب، وأنهم مدد الإسلام وجنده عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن وقال لي يا محمد جعلت ما تجاهك غنيمه, غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا الحديث اخرجه الطبراني وعن ثوبان رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لبعقر إني حوضي اذود الناس لاهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم رواه مسلم قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم اذود الناس لاهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم معناه اطرد الناس عنه غير اهل اليمن ليرفض على اهل اليمن ان يسيل عليهم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا الحديث رواه البخاري ايها المسلمون ولم تزل بلاد اليمن مارزا للمؤمنين حافله بالعلماء والصالحين اهلها اهل صبر وحكمه وحلم وقناعه وحنكه حتى بلوا بطلاب دنيا ممن باعوا ذممهم وخذلوا امتهم فتمالؤ مع العدو على اهلهم وشد عن اليمانيين شرذمه باغيه تدعمها قوى اقليميه كارهه للعرب حائده عن الهدى والسنه تهدف الى بسط هيمنتها على اليمن وجعله منطلقا لنفوذها على بلاد العرب والمسلمين وتحالفت الفئه الباغيه مع جماعات باعت وطنها ودينها لاستجلاب مكاسب شخصيه او عائليه على حساب عروبه اليمن وعقيدته تحركهم وتمولهم في ذلك كتله شر اعتادت على عداء العرب والمسلمين وسعت لزراعه شوكه في خاصره الجزيره العربيه مكرره نفس المشهد ونفس الزرع الذي غرسته في الشام ولم يلق العرب والمسلمون من زرعهم ذلك خيرا ففي الوقت الذي يطيل لسانه على اليهود تتوجه بنادقه لصدور العرب والمسلمين وقد لقي منه جيرانه العرب شر ما لقي جار من جاره وذلك بعد أن عفها في بلاده فسادا واغتيالا وكتله الشر تريد لوليدها الناشئ في اليمن بأن يقوم بذات الدور الذي قام به أخوه في الشام وفي سبيل ذلك لم تردعهم رحمة ولا دين ولم يحترموا مواثيقا أو قوانين بل خرجوا باغين على سلطة النظامية ولاحقوا الحاكم وحكومته التي اجتمع عليها أهل اليمن واحتجزوا رئيس الدولة ومن معه من المسؤولين وحاصروا المدن والقرى وألحقوا بأهلها صنوف العذاب والهوان والأذى وعاثوا في بلادها اليمني قتلا وسلبا ونهبا وسعوا فيها فسادا وارهابا وتخريبا دمروا المساكن والبيوت والمساجد والمدارس والجامعات وقتلوا المسلمين المسالمين وشردوهم في داخل بلادهم يريدون اذلال اليمن وقهر اهله واستعباده للاعداء الغرباء يعبثون بامن الشعب اليمني ويروجون للطائفيه ويزرعون الإرهاب بل تعالت اصواتهم مهددين المنطقه كلها مصرحين بالعدوان على بلاد الحرمين الشريفين ونشر الفوضى والإرهاب في بلاد الامن والايمان ومأرز الاسلام والسلام قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر عباد الله ولم تكن المملكه العربيه السعوديه واشقاؤها بمعزل عن هذه الكارثه المحيطه منذ البدايه بل سعت المملكه بعقلها وحلمها لاطفاء نار الفتنه وصناعه المبادرات ورعايتها وجمع الفرقاء ودعم الحوار وتجنيب اليمن ان ينزلق في حروب اهليه او ينفلت في الفوضى والاضطراب وصبرت طويلا وحلمت كثيرا لكن نداء العقل ضاع في عمايه العماله والطائفيه واستقوى البغوث بتدخلات الغرباء السافره الراميه الى زعزعه المنطقه ونشر الفوضى والاحتراب الداخلي وتكرر نقض العقود وخفر العهود فلم يعد في القوس منزع فاجتمعت اراده الغيورين من امه الاسلام فقلدوا امرهم لله درهم رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا وقيض الله للحوادث الملك الحازم والشجاع العازم خادم الحرمين الشريفين وحارس بلاد العرب والمسلمين وناصر السنه والدين سلمان بن عبد العزيز فكانت عاصفه الحزم ومرام العزم تخضد شوكة من جلب العدو لدمار دياره وأذيه جاره فابتدات عاصفة الحزم بسم الله وانطلقت على بركة الله لتقتلع الشر من أسه وتفلق هامة رأسه وتعيد اليمن لليمانيين فلا رجعة لساسان بعد الاسلام ولا عجمه تطرى على لسان العربيين لتبقى اليمن كما وصفها النبي الهادي محضنا للايمان والحكمة فهم للاسلام مدد وللعرب عدد وللشدائد وتد وقام الملك متمثلا قول الاول قوموا قياما على امشاط ارجلكم ثم افزعوا قد ينال الامن من فزعا فكان فكان قرار الملك نصره الله قرارا شجاعا حكيما جاء في وقت امس الحاجة ولبا امنية الأمة المحتاجة وقياما بحق الاخوه وحق الجوار واستجابه لنداء الشعب اليمني المسلم واغاثه للملهوف وحمايه للدمار وانقاذا لبلاد الاسلام من سيطره المد الصفوي المحتل بارك الله خطى الملك وبارك في عمره وعمله وايده بتاييده واننا نهنئ الامه المسلمه في كل مكان بهذه العزه والمنعه والعزم والحزم والاجتماع والتحالف ولإئتلاف ونسأل الله الكريم أن يجعل العاقبة حميدة حسنة على الإسلام والمسلمين عم وعلى أهل اليمن خاصة وأن تكون بداية لكسر صنم التمدد الخطير للعدو في الأمة عاصفة الحزم ردت إلى الأمة روحها وأملها وجمعت الكلمة ووحدت الصف وعرفت الأمة بدورها. اللهم وعرفت الامه بعدوها اللهم اجعلها فاتحه خير على امه الاسلام تعيدها اليك وترجع امرها اليك وتجتمع كلمتها وتزداد نصره للسنه والدين اللهم زيدنا تحالفا وقوه وعوده اليك عباد الله ان التمدد الانقلابي الطائفي الباغي في اليمن هو امتداد لما فعله اصحاب الجرائم في العراق وفي سوريا إذ ان المد الصفوي الطائفي الذي انتشر في الامه يعمد الى العمل المسلح ونشر الفوضى والقتل وكم ذاق الناس على اختلاف مذاهبهم في العراق وسوريا من ويلات الحروب التي غذاها هؤلاء واداروا رحاها تطحن المدنيين من الاطفال والرجال والنساء بلا رحمه ولا شفقه ولا حياء وان التصدي لهذا المد الطائفي في اليمن واجب على القادرين فهو عدو للدين عدو لاهل بلده وابناء شعبه كما هو عدو لجيرانه مع انه لا يمثل الا نسبه ضئيله منهم ومع ذلك يحمل اهل اليمن كلهم على معتقداته وافكاره الته في ذلك الحديد والنار والقتل والسجن والتهجير فكان استنقاذ اليمن من براثن الاحتلال الصفوي واجب شرعي والقتال في سبيله جهاد في سبيل الله والدفاع عن اليمن هو دفاع عن الركن اليماني الذي يجاهر الاعداء باراده احتلاله ويهددون امر الامن الحرمين وقبله المسلمين ولان اليمن عانى لمده تزيد على نصف قرن فلعل ما اصابه اخيرا هي العله التي يصح منها الجسد ليعود اليمن كما كان سعيدا بقاماته العلميه وهاماته التجاريه ليحتضنه الخليج والعرب حيث مكانه الطبيعي ومحله الاساس فيا ايها اليمانيون الكرام امامكم فرصه تاريخيه سنحت وايدي اخوه كرام امتدت وقلوب مليار مسلم تعاطفت وودت فاجمعوا امركم واحزموا فاجمعوا رايكم واحزموا امركم ووحدوا كلمتكم وغلبوا مصلحه الاسلام والعربه وكونوا صفا وكونوا صفا لاقتلاع الشوك من جسد اليمن المثخن فقد خلت من قبلكم المثلات وانظروا ما حل في بلاد اخرىات بعثت لها كتله الشر احزابا وميليشيات فما زادها الا قتلا وفرقه ولم تعد على البلاد الا بالأسى والحرقه ان اجتماع الكلمه من اعظم اسباب النصر واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين طهروا بلادكم من رجس القتله والمجرمين طاردوا المخلوع وعصابته الذي افقر البلاد وظلم العباد ودعا الى تدمير كل جميل في بلدكم كما ندعو كل علماء اليمن ودعاتها ومجاهديها وزعماء القبائل والساسه وقاده الجيش والجند ان يتقوا الله ويقوموا بحق الامانه التي قلدهم الله اياها وان يوحدوا كلمتهم وينظموا صفوفهم ليدفعوا عن دينهم وعقيدتهم وبلد الاسلام ويجمعوا امرهم على تخليص اليمن من المشروع الطائفي والذي والله لا يريد بهم خيرا انها امانه ضخمه في وقت حرج فليتذكر كل واحد قول الجبار جل جلاله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون انها فرصه للالتفاف حول القياده وتفويت الفرصه على المتربصين بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعنا بما فيهما من الايات والحكمه اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه ومن سار على نهجه واتبعه وبعد فنداء للعلماء وطلبه العلم بجهاد الكلمه بالحجه والبرهان وعلى اصحابه ومن سار على نهجه واتبع وبعد فنداء للعلماء وطلبه العلم بجهاد الكلمه بالحجه والبرهان والتعليم والبيان وجاهدهم به جهادا كبيرا لا بد من بيان الحقائق في توضيح خطر ما دخل على المسلمين من عقائد فاسده تعود على الاسلام بالنقض والعداء للمسلمين من سلفهم وخلفهم وهل يوجد اضل من قوم يعادون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وليس لهم سعي الا في هدم الاسلام ونقض عراه وافساد قواعده وسفك دماء المسلمين بصروا العام وقوموا بالامانه عباد الله ان نصرة المظلوم والدفاع عن الدين وقتال البغاة وحماية الديار من اعظم القربات واوجب الواجبات والحمد لله الذي وفق خادم الحرمين الشريفين لهذا القرار التاريخي الحازم والذي بادرت القيادات العربيه والاسلاميه مشكوره بالتحالف معه ولقي تأييدا كبيرا من العلماء والمنظمات الاسلاميه والهيئات الشرعيه في اقطار الارض كما حظي بالتأييد الكبير من العقلاء في العالم اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب انصر جنودنا وقوي عزائمهم وسدد رميهم وصوب اراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عجل بزوال الباغين الذين يعادون أولياءك ويصدون عن دينك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصرنا في عاصفه الحزم اللهم اجعلها بردا وسلاما على عبادك المؤمنين وصرصرا عاتيه على الخونه الظالمين اللهم انلنا واخواننا في اليمن من بركاتها واسقي عدانا من زعافها اللهم اجعلها عاصفه بفروع الشر واصوله دافعه له قبل حصوله انت عاذ انت عضدنا ونصيرنا بك نصول وبك نقاتل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين